إليك م ن ربك إن و صبيرا و ع ه النابلسي و و للعلوم الله ف ه و الاسلاميه ج ع ل ه ه ر و ن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 ه وليس ط عليكم ن د ا ل ه ف إ جناح ه فيما إ خ و ا ن ك م ف الدين و و ل ل ي ك م و تفعلون ي ك م ا فيما ح أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي و و ل ا ب المؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت ه م واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين, من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلا ك ا ن ذلك في الكتاب مسفورا و إ ذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومن ك و م نوح ن و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا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 ا ت ك م جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غ ر و ر ا و إ ع ق ا ل الطائفة م ن ه م ي ا أ ه ل ي ث ر ب ل و م ا ل ا م ل ا م و ا ويستاذن فريق منهم النبي ايقولون ان بيوتنا عوره وما هي ب ع و ر ة إ ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا ا ل ف ت ن ة لاتوها وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا ع ا ه د ا ل ل ه من قبل لا يولون ل د ب ا ر وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إ ن فررتم من الموت أ و القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إ ن ر ا د بكم سوءنا و ر ا د بكم ر ح م ة ولا يجدون لهم من د و ن الله و ل ي النابلسي و ا ص ي ر للعلوم إ خ ا ن ه هلم ل إ ي ن الاسلاميه و ياتون ا ل ب أ إ قليلا ل ي أشحة ع ك فإذا ج ولكن يجب ي ك ه م ي ن ظ ر و ن إ ل ي ك تدور أ ع ي ن ه م ك ا ل ذ ي ي غ ش خ ا ص يجب ن يكون ا ل م و ت ف إ ذ ا ذ ه ب ا ل خ و ف س ل ق و ك م ب أ ل س ن ة ح د ا د ن ش ح ة على ا ل ي خ ي ر أ و ل ه ا ك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ل ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انباء و ل و كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إ س و ة حسنه ة لمن ل ل كان ا يرجو الله واليوم الآخر وذكر الآخر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا ايمانا وتسليما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 وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم من أ ه ل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ث ك م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 إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا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 ومن ََ يقنط َُ منكن َُّ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْ صالحا َِ نوتها َُ أ َ ج ْ ر َ ه َ ا مرتين َََِّْ و َ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما ًَِ يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه لولا واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات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 أ ع د الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان تكون لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم لكي ادعيائهم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 يا ايها النبي و انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا ذ ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا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 يا ايها النبي إ ن انا أ ح ل ل لَكَ أ ز و احللنا ج ك إِنَّا أ لك ازواجك, أزواجك اللَّاتِينَ اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من ماء فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر ا ة مؤمنه وهبت نفسها للنبيين ر ا د النبي ان يستنكحها خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أ ز و ا ج ه م وما ملكت ي م ا ن ه م لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء ومن تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ا تقر أعينهن ويعلم ل كلهن والله ا بما يحزن ويرضين آتيتهن ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء و ل اسماء الله ن من ا ل و أعجبك ح س ن ه ن إلا ما ملكت ما يمينك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 ولكم الى طعام غير ناظرين إ ن ا ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان ي و ذ ي النبي افيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا أ ز و ا ج ه من بعده أ ب د ا إ ن ذلكم كان عند الله عظيما إ ن تبدوا شيئا او تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في ا ب ا ئ ولا م و س ا ئ ه ن و ل ا ما م ل ك ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن ا ل ل ه إن ا ل ل ه كان ع ل ى كل شيء ش ه ي د ا إن ا ل ل ه و م ل ي ه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 ايها النبي أ قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى من يعرفن ي فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم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 خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا ن ص ي ر ا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسولا ا وقالوا ر ب ن 「私の名前は私の名前は私の ن 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の ضعفين العذاب من و ل ع لعنا ن ه م ك ث ي ر ج ي ان أيها ي ا ل ذ آمنوا لا ت ك و ن و ا ا ك ل ذ ي ن آ ذ و ا موسى ف ب ر أ ه ا ل ل ه م م ا ق ا ل و ا وكان عند الله و ج ي ئ ه ا أيها الذين آ م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه و ق و ل و ا ق و ل ا س د ي د ا ي ص للعلوم ح ك م أ م ا ك م ي غ ف ر ل ك ذنوبكم ومن ا ل ل ه و ر س و ل ه فقد ف ا ز فوزا ع ظ ي م ا إن انا عرضنا ل م ا ن ه على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال ف أ ب ي ن أ ن يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات